الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله نبدأ نهاردة في باب العام الخاص وباب كبير وعلى التأسيم اللي احنا كنا ذكرناها المفروض ده من قواعد الاستدلال من قواعد الايه؟ الاستدلال وانا شرحت المرة اللي فاتت وقلت ان الجزء بتاع العام الخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والناهي هذه هي قواعد فهم القرآن والسنة وجرت عادة المتقدمين بذكر هذه القواعد أثناء عرضهم لمبحث الكتاب وهو الدليل القرآني هقرأ المتن بتاع الجويني وهنشرح ناخد المسائل اللي فيه بالترتيب إحنا إن شاء الله في خلال ثلاث مرات ممكن نخلص الباب بتاع العام الخاص والمطلق المقيد والمجمل والمبين ونقف عند باب الأفعال حتى مش هناخد باب الأفعال لأن باب العام الخاص باب كبير هنقرأ الأول المتن طبعا هو لو الجهاز كان موجود كنت عرضت ليكوا على شاشة الحاجة بس إن شاء الله المرة جاية نرجعها سريعا وكده كده الورق هيبقى موجود مع يعني المرة جاية هجيب ورق والإخوة هتصوروا لي الإمام الجويني بيقول وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعد من غير حصر وألفاظه أربعة الإسم الواحد المعرف بالأليف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل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 والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمجمل مفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل. طبعاً الجزء ده فيه جزء كبير جداً من القواعد بتكلم عن العام والخاص، بتكلم عن المطلق والمقيد، بتكلم عن المجمل والمبين، بتكلم على النص والظاهر. طبعاً دول مع الأمر والنهي هم قواعد اللي تشكل علاقة اللفظ بالمعنى. ناخد النهاردة إن شاء الله العام والخاص إيه هو العام؟ إيه هو العام؟ العام هو اللفظ الدال على أكثر من واحد بغير حصر اللفظ الدال على أكثر من واحد بغير حصر يعني إيه؟ يعني أنا لما أقول الناس اللف مش كده؟ دل على ايه؟ على افراد كتيرة. طيب الناس عددهم كم؟ انا حددت العدد في اللفظ اللي انا قلته؟ ما حددتش. طب لو قلت الرجلان حددت. الرجلان عام ولا خاص؟ ما هوش عام. تمام؟ خمسة رجال عام؟ خاص. لكن الناس، الرجال، النساء، الذكور، البنين، الأولاد، البنات كل ده إيه؟ عام اللفظ ده يشمل تحته أفراد كتير تنطبق عليهم نفس هذه الصفة المذكورة في هذا المعرف بالألف واللا. تمام فده بنسميه عام يشمل أفراد كتير لو قلت محمد داخل تحت الناس لو قلت كل الناس تقف يقبل الراجل هيقف والمرأة هتقف والطفل هيوقف، والكبير هيوقف، والصغير هيوقف، مش كده؟ يبقى اللفظ العام يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد جملة واحدة من غير حصر يستغرق جميع ما يصلح له كل من يطلق عليه لفظ الناس هي داخل معنا في الخطاب بوضع واحد يعني مش, بت... مش أنه هو كان يصدق على معنى وبعد كده حملنا مجازا على معاني تانية لا هو الناس يشمل كل الموجودين حق قم ل لف المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة يعني مش على الترتيب لا كلهم مع بعض من غير حصر أهم حاجة من غير إيه حصر لأن لو بقى في حصر هيبقى إيه هيبقى هيدخل في الخص يبقى أنا لما أقول الرجلان يبقى ما هوش إيه لو قلت الرجال الرجال عام يدخل فيه زيد وعمر وإبراهيم وسيد ومحمد تمام؟ جميل اللفظ بيكون عام باعتبار من تحته وخاص باعتبار من فوقه يعني أنا عندي الرجال لفظ عام يا عم إيه محمد وأحمد والناجح واللي راسب والكبير والصغير والأعمى والبصير مش كذا لكن خاص بالنسبة للإيه للناس والناس لفظ خاص بالنسبة للإيه للموجودات لا بالنسبة للمخلوقات والمخلوقات لفظ خاص بالنسبة للموجودات وهكذا يبقى لحد ما نوصل لأعمى حاجة ونوصل في النزول لأخص إيه حاجه مش عايزين ندخل بقى في في المنطق خلينا كده ان العام باعتبار المعنى الاعم منه هيبقى خاص وباعتبار المعنى الاقل منه هيبقى ايه عام ماشي يا طيب الجويني عرفوا تعريف بسيط قال ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر ده تعريف الجويني ما عما شيئين فصاعدا من غير حصر أي لفظ هيصدق على أكتر من واحد بس المهم من غير إيه؟ من غير حصر من غير إيه؟ حصر تمام؟ قلنا قلنا مثلا احنا مثلا قاعدين في المسجد عددنا معروف قلت كل الناس جابت كتبها إيبا ده لفظ إيه؟ عام ماشي كده؟ طيب العموم لا من أول الاثنين ينفع يقبعين اه ما احنا انا عشان كده شرحت الرجلان انا حددت عدد مش كده طيب لو قلت عشرة رجال عدد طيب لو قلت كل الناس اللي في المسجد وقفة وكان في المسجد اتنين لفظ العام صدق على اتنين على اكتر من واحد مش كده ايه ده لفظ عام مش واضح لا مش هي باسمه عام هي بخص ومش هينفع اقول لم يعني هادي مثال اه احنا عايزين نقول مثلاً ايه؟ انا معايا كتابين جبت الكتب؟ اه جبت الكتب احنا العام نقدر نخصصه فلي هو واحد مش هنخصصه صح؟ فلما نقدر لما يبقى اتنين لو افراده اتنين او اكتر مفيش ما عندناش مشكلة يعني الافراد من من أول إلى اتنين وإحنا طلعين ما فيش مشكلة المهم اللفظ ما يكونش محدد العدد لو أنا جيت في الواقع لقيته ما يصدقش إلا على اتنين ما فيش مشاكل تمام؟ بدون ذكر بدون ذكر عدد وضحت كده ولا لسه؟ لسه طيب هيوضح مع الشرح همم بالحصر بالعدد ولا هو في الواقع لا يصدق إلا على فرض الحذاء هنقول بقى على حسب الألف واللام هنا الام ألف الام للعهد هي بخص لو للجنس هي بعم يعني هن عندنا قل في قل للعهد وقل للجنز الرجل لفظ عام عايز تعرف العام تشيل الألف واللام وحط مكانه أي أي ماشي كده الألف و اللام للجنس عايز أقول جنس الرجل بده لفظ عام بخلاف ما أنا لو قلت الرجل أقصد رجل بعينه أو الرجل الذي رأيناه أمس جاء هل الرجل هنا تدل على العموم؟ خاص لأن أل هنا اسمها أل للعهد العهد الذكري أنا ذكرت الشخص بعيني قبل ذلك فلما ذكرت الألف واللام أقصد شخصا بعيني فدي بنسميها أل للعهد فالحذاء أنا أقول لك بقى الحذاء تقصد حذاء بعيني يبدأ خاص تقصد الحذاء اللي هو جنس الحذاء دعا اصبروا لما ندخل في الأمثلة هتوضح الصورة أكتر هو قال الألفاظ اللي تدل على العموم يعني أنا عايز إيه الألفاظ اللي أعبر بها عن العموم هو في حاجة ما ذكرهاش عندك في الكتاب في المتن بتاع الورقات على فكرة مبحث العام والخاص في كتاب أوضح العبارات مبحث رائع أمثلة فيه طريقة الشرح فيه كويس ذكر أربع حاجات نعرف بها العموم نعرف بها لإيه العموم أول حاجة قالها قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم الواحد مفرده معرف بالالف والإيه واللام مثل إن الإنسان لا في خسر إن الإنسان لا في خسر الإنسان أدرش لا وحط إن أي إنسان في خسر المعنى اختلف إن الإنسان لا في خسر وإن أي إنسان في خسر المعنى اختلف تمام؟ يبقى الإنسان هنا رضي عام هيصدق على أي فرد فينا يبقى دخل تحت المسمى أفراد كتير ولا ما دخلش شيء كمعنا إيه اي بعام كمعنى بالمعنى يعني انا بقولهالك بالمعنى عشان تفهم طيب الاسم الجمع المعرف باللام فاقتلوا المشركين اه المش... يبقى اول حاجة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام ثاني حاجه اسم الجمع المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام المشركين فاقتلوا المشركين يبقى فاقتل مشرك تمام؟ الأسماء المبهمة ثالث حاجة من في من يعقل من دخل داري فهو آمن أي واحد يدخل الدار يبقى إيه؟ آمن ما في من لا يعقل مثاله ما جاءني منك أخذته أي حاجة هتجيني منك هاخدها في من أي في من يعقل ولا يعقل أي يبقى إحنا قلنا أول حاجة من داني حاجة قلنا ما تالت حاجة قلنا إيه أي في من يعقل ولا يعقل alors من كانت M 아득 والتاني ما لغير missed لغير العاقل أي تنفع للاثنين للعاقل زي أي عبيد جاءك فاحسن إلي أي عبيد جاءك فاحسن إلي ولا يعقل زي أي الأشياء أردت أعطيتك أي الأشياء أي الأشياء الأشياء دي غير عقل أي الأشياء أردت أعطيتك تمام وأي عبيد جاءك فأحسن إليه يبقى تنفع للعقل وتنفع لغير العقل أين في المكان؟ أين ما تكون؟ أين ما تكون؟ يبقى أين للايه؟ للمكان أين تكن أكن معك؟ يعني في أي موضع تكون؟ متى في الزمان؟ متى شئت جئتك؟ يبقى متى في الزمان؟ أين في المكان؟ ما في الاستفهام والجزاء والخبر؟ الاستفهام زي ما الذي عندك أي شيء عندك ومتى ما تعمل تجز به أي شيء تعمل تجز به عملت ما عملت عملت الذي عملت يبقى كل دي أسماء مبهمة تفيد معنى العموم. رابع حاجة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. النكرة في سياق النفي زي لا رجل في الدار. لا رجل في الدار ما فيش حد في الإيه. لا ما فيش حد ال لا يوجد أي رجل في في الدار. في سياق النهي لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا. في سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. يبقى كل دي طبعا ما تشغلش بالك بالكتاب هتاخد الورق وهتلاقي في الأمثلة دي كلها. يبقى كل دي حاجات تدل على الإيه العام. يبقى احنا كده خدنا تعريف العام وخدنا الصيغ التي يعرف بها لإيه؟ العموم في ألفاظ تدل على العموم هو ما ذكرهاش الجويني في الكتاب زي كل وجميع وقاطبة كل الناس كل, كل لفظ يدل على العموم وجميع لفظ عارف أنه ما ذكر في أوضح العبارات في كتاب للقرافي في العموم والخصوص وعد من صيغ العموم عد المية من صيغ العموم لكن أشهرهم الأربعة والمذكورة في كتاب أوضح العبارات رقم خمسة اللي هي كل وجميع وقاتبة وقاتبة والألفاظ اللي هي تدل بمعناها على الإيه؟ على العموم تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا العموم إيه هو؟ وعرفنا الصيغ بتاعته طيب المسألة الثالثة اللي يجويني تكلم عليها قال أن العموم من عوارض الألفاظ العموم من عوارض الألفاظ. يعني إيه العموم من عوارض الألفاظ؟ ركزوا بقى معايا مش ما تجلش بالك بالكتاب الكتاب لأن اللي أنا هقوله ده مش هتعرف مش هتعرف تلاقيه بالطريقة دي. يعني إيه العموم من عوارض الألفاظ؟ عايز يقول عوارض يعني صفات. العموم أو الخصوص يعرض لللفظ لا للواقع. يعني إيه؟ أنا لما أقول زيد زيد ده ليه وجود اللفظ ده يصدق على الحقيقة فيه في الحقيقة واحد اسمه زيد وأنا عندي في الذهن تصور لزيد مش كده وفي في اللفظ كلمة زيد يبقى أنا عندي ثلاث حاجات عندي وجود في الحقيقة ووجود في اللفظ ووجود في الذهن. تمام؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب. أنا لو قلت زيد رجل. يبقى زيد ماله؟ رجل. عمر رجل. محمد رجل. طيب. زيد ليه تصور في الذهن؟ ليه تصور في الذهن. طيب. ليه تصور على الواقع؟ ليه تصور على الواقع. طيب. هل تقدر لفظ رجل لتصور في الذهن؟ لتصور في الذهن؟ رجل لما نقول هذا رجل انت خلاص انطبع في ذهنك معنى عرفت ان هو يقصد ان هو يصف بوصف معين تمام؟ طيب تعرفت جد لي في الواقع رجل بس ما هوش لا يكون زيد ولا عمر ولا اي حاجه خاليا ان هو يكون عين شخص مستحيل وصف الرجل ده مش موجود إلا فين؟ في الذهن بس لكن ليس له وجود في الإيه؟ في الواقع فنفس الكلام أنا بقول العموم إنما يعرض لللفظ العموم إنما يعرض للإيه؟ لللفظ يعني ما عنديش حاجة موجودة ما عنديش في الواقع حاجة موجودة اسمها إيه؟ اسمها عام إنما العام ده يوصف به اللفظ مش يوصف به العين يوصف به إيه اللفظ ولا يوصف به العين يعني الشخص ده اسمه زيد الشخص ده اسمه إيه زيد هقدر أقول على شخص ده عام ما أقدر أش على شخص ده عام الناس دول ده محمد وأحمد أقدر أقول عليهم عام ما أقدرش أصف العموم الذي أصفه بالعموم أو الخصوص هو الإيه اللفظ وليس الحقيقة وليس الحقيقة ليست الذات في حقيقة الإيه الأمر. وعشان كده بنسميها هما يقولوها العموم من عوارض الألفاظ. تمام؟ هو ما قالش في الكتاب غير ان العموم من عوارض الألفاظ. وأنا بس بشرح لك يعني ايه العموم من عوارض الألفاظ. مسألة بقى ه... العموم من عوارض الألفاظ دي مسألة محل اتفاق. وهيقول بقى في غير الألفاظ اختلفوا فيها. ما ذكرش الخلاف ده في الكتاب ما إحناش محتاجينه. تمام؟ بس أنا اللي عايزه منك تفهم يعني ايه من عوارض الألفاظ يعني العموم يصف اللفظ لكن لو أنا عندي مقدار ممكن اللفظ العام ده مقدارش أوجده في الايه؟ في الواقع كما هي مجردة عن أي معنى آخر واضح كده؟ مش واضح آه إنما يصف الألفاظ زيد يصف الإيه؟ يصف العين زيد لفظ يصف العين مش كده يعني هذا زيد أقدر أقول فلان ده زايد مش كده، لكن أقدر أقول فلان ده عام كحقيقة، ولا أقدر أقول كلفظ كمسمى هل عندي في الواقع حاجة اسمها الرجل مجرد عن أشخاص الناس؟ هل عندي حاجة في الواقع اسمها الناس حاجة كده بتتحرك اسمها الناس؟ إنما دي ألفاظ بس والألفاظ ده هي هي التي توصف بالعموم والإيه؟ فنقول العموم من عوارض الألفاظ أنا بشرح معنى الجملة اللي جوني قالها العموم من عوارض الإيه؟ الألفاظ خلاص كده؟ طيب إحنا خلاص عرفنا القول بيوصف بالعموم القول يوصف بالإيه؟ بالعموم ممكن نقول كلام نقول هذا الكلام عام كل صلى يقعد, يقعد إيه؟ عمومه أي حد يصلى المفروض أن هو إيه؟ يقعد طيب هل الفعل يوصف بالعموم أو هل الفعل بعبارة دق هل الفعل يفيد العموم يعني إيه هل الفعل يفيد العموم يعني لو جاء واحد من الصحابة ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما فالهذا يدل على أن أو حكم في فعل ما بحكم فهل يدل على أن هذا الفعل كلما وجد أخذ نفس الحكم يعني إيه الكلام ده واحد من الصحابة يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجار النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فعل, بالشفعة للجار فعل قضاء القضاء قضى للجار طيب ما هو لما قضى بالشفعة للجار هل ده نستفيد منه أن أي جار ليه شفعة هو ده معنى هل الفعل ليه عموم ولا ملوش إيه عموم المسألة دي فيها خلف المسألة دي فيها إيه خلف أكثر الأصليين بيقولوا لا يعم الفعل ليس فيه عموم ليس في الفعل إيه يعني يعني صدر من جما؟ لا أنا دلوقتي بتكلم ما بتكلمش على الفاعل يفيد العموم لا معنا أنت برضو شفت أنا ما عنديش فاعل هيوصف بعموم أنا عندي لفظ هيوصف بعموم لكن ما عنديش فاعل هيوصف بعموم تهتو تاني أنا دلوقتي هقول إن صلى الله مثلا أن نقل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما ماشي؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ خلاص؟ طيب هل الفعل ده يدل على العموم؟ يعني عموم الفعل بالنسبة للموقف يعني كل ما حيتوضأ هل ده يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يبول يتوضأ؟ لا مش كده؟ يبقى الفعل ليس له إيه؟ عموم طيب إن الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار قضى باليمين والشاهد فهل أي حالة تقبى مشابهة لنفس الحالة نديها نفس الحكم ونقول إن الفعل ده لي عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم جميع الأحوال ممكن يكون خاص بالشخص ده وممكن يكون لي معنى خاص فإحنا بنقول الأصولين اختلفوا أكثر الأصولين قالوا إنه هو لا يعم الأصل أنه لا يعم الأصل أنه لا يعم وعايزين ندي حكم الحاجة تانية يبقى محتاجين دليل من الخارج محتاجين دليل من الإيه؟ من الخارج والحنبلة وبعض الأصليين من المحققين زي الأميدي وابن الحاجب قالوا لا الفعل يعوم وإن كان بأصل الوضع لا يعوم وإن كان بأصل الوضع لا يعوم دي بنسميها قضايا الأعيان قضايا الأعيان وقاعة عين واحد عمل كذا فنبي صلى الله عليه وسلم حكم بكذا واحد أسلمه معا خمسة نسوة فنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك معا تسعة نسوة فنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن قال له سيب معاك أربع وفارق الايه الباقي تمام؟ طيب هل كل واحد هل كل واحد هياخد نفس الحكم كل واحد متجوز أكثر من أربعة ياخد نفس الحكم الفريق الأولاني قالوا هياخد نفس الحكم بس مش عشان الفعل يا عم إنما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة فده قارينة دلت على أن الحكم مش خاص بهذا الرجل بل إنما يتعدى إليه؟ إلى إيه إلى غيره الفريق الثاني قالوا يا عم هم في النتيجة لم يختلفوا إنما في الطريق المؤدي للحكم ايه اختلفوا الاولاني قالوا الفعل لا يا عم الأفعال ليس لها عموم بنسلم قضاء باليمين مع الشاهد احنا ما نعرفش هو قضى بالشاهد بالشاهد مع باليمين مع الشاهد طب ليه قضى باليمين مع الشاهد طب كل قضية يقضي فيها باليمين والشاهد ولا هذه القضية بخصوصها فدي قضية عين وتطرق إليها احتمال فيبطل بها الاستدلال أو تظل خاصة بموضعها ولا تعم إلا بقرينه والفريق الثاني ألا تعم لأن الصحابي لا ينقل هذا الفعل إلا على وجه الإيه الاستدلال والحجة هو بيقول لنا أن النبي قضى بشفعة فيما لم يقسم إلا علشان يعرفنا أن ده كان قضاء النسلم اللي هم فهموا منه أن أي حد هيحصل منه نفس الموقف يأخذ نفس الحكم ولم ينقله إلا لأجل ذلك واضح الإمام الجويني اختار القول الأول الإمام الجويني اختار القول الأول اللي هو إيه أن الفعل لا يعم أن الفعل إيه لا يعم الراجح عند الحنابلة واختيار الآمدي واختيار ابن الحاجب وغيرهم أن الفعل إيه يا عايزين نفرق ما بين أن الفعل بأصل وضعه لا يا عم وأن الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الفعل بأصل وضعه لا يا لكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عم لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الأصل في أفعال الله صلى الله عليه وسلم التشريع فكده نجمع ما بين الإيه؟ القولين القول الأولاني نظر إلى أصل الفعل والقول الثاني نظر إلى الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا, الأمر قول خليه نجيب مثال النبي صلى الله لا خلينا نقول صلى قضى باليمين مع الشاهد المفروض ان في 2 شهود فجيه في حاله ان صلى قضى باليمين مع الشاهد طيب هل بقى الحاله دهيت ده كل ما هتتكرر نقض فيها باليمين مع الشاهد فأصل الفعل لا لكن لما ينقل عن النبي صلى نقول آه لأن الصحابي لما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ويقصد بالاحتجاج يعني إيه الاحتجاج يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بهذا الفعل باليمين مع الشاهد قضى لأجل هذه الوقعة التي إيه نقلها تمام ما أنتش فاهم برضو فبألف قائم تمام؟ لا أصلحنا العموم يعني العموم بالنسبة للموضع ده فلو أنت يعني المثال ده مش هينفع لكن أنا عايز أجيب حاجة حصلت في النبي صلى الله عليه وسلم مرتب عليها حكم بفعله. مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وخلعن عليه تمام وصحابة خلعن عليهم فقال لهم ما بلكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك فعلت ففعلنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما وسخن فإيه فخلعتهم طيب هل دا يدل على أن أي واحد هو بيصلي لئفين عليه نجاسة يلقيهما يدل على كده صح ليه لأن النسلم فعله تشريع لنا النسلم فعله تشريع إيه؟ لا. بس ده مش رأي الجويني أنا بقول رأيي الجويني لا كلام الجويني بيقول لا يا عم وده أكثر الأصلين بيقولوا لا يا عم خلاص كده هو بوينت مش موجود الدنيا <تصفيق> <تصفيق> <مم> هل هذا الفعل خاص بالموقف المعين اللي حصل ولا يعم جميع المواقف المشبهة <تصفيق> بس الحديث ده إنه صلى معلله بعله. قال لعله يخفف عنهما إن أفلاء ما لم يعيبسة لا لأن ده خاصة من الله صلى الله عليه وسلم لا تبعيد عننا خالص دلوقتي فنشرحها في الراحة اللابس كله ان ليه الجوني ما قالش كده هو اكثر الاصولين بيقولوا كده بيقو... اه اكثر الاصولين جمهور الاصولين بيقولوا ان هو ليس بعام ليه هو بيقول هذه وقعت عين يتطرق اليها احتمالات كثيرة يعني دلوقتي اللي حصل اللي حكاة الصحابي ان الناس اللي فعل الفعل ده وما قالناش ليه الصحابي هو اللي فهم إن لما حصل ده ونرسل لما عمل كده إن الفعل ده هو مترتب على هذا الإيه على هذا السبب تمام فممكن يكون الصحابي ده فهمه والحجة إنما هي في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليست في فهم الإيه الصحاب دي أول حاجة وما بيقوله ثاني حاجة يحتمل إن يكون في سبب تاني أو ثالث أو رابع نرسلن فعل لأجله وما ذكرش السبب والصحابي ما فهمش غير الصورة الظاهر فما دام ما امرناش وما قلناش يبقى هذا الفعل خاص بالحاله الايه بالوقائع العين اللي حصلت خاص بالوقائع العين الايه اللي, اللي حصلت دي رقم واحد رقم 2 ان هم بقى بيقولوا هنبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انا بنوصل لا خلينا في واحد عادي عشان ناخد القضية بعيدا عن الاشخاص هل واحد بيطلع كل مرة من المسجد برجله اليمين أو بيطلع من المسجد برجله الشمال كل مرة بيطلع من المسجد برجله الشمال جي مرة كان ساند على واحد وطلع برجله اليمين وأنت شفته وهو سانة طلع برجله اليمين هل ده معناه إن أنت إن هو المفهؤ هل ده معناه إن هو في كل مرة بيبقى ساند على واحد هيطلع برجل اليمين مش معناه كده بل بالعكس ممكن يكون المرة دي نزل ممكن تكون المرة دي رجل بتوجعه ممكن يكون المرة ده علشان هو ساند ممكن ممكن ممكن ممكن ما نعرفش هو عمل كده ليه فنقول دي قضية عين قضية عين يعني خاصة بهذا الموقف خاصة بهذا الايه الموقف لا تفيد الإيه؟ العموم طيب تعال نطبق الكلام ده بقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم هيبى نفس الكلام هم قالوا الأصل أن الفعل لا يفيد العموم إلا إذا جت قارينة دلت على إفادة الإيه؟ العموم طب إزاي قارينة تدل على إفادة العموم أن الفعل ده يكون في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصل تمام يبقى دي كده أصل الإيه القضية هل الفعل يعم أم لا؟ فهنا من الأصل الفعل أنه لا يعم لكن الأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها الصحابة بلفظ العام هو واحد جر واحد إنه صلى الله عليه وسلم حكم له بالشفعة طيب حكم لي بالشفعة ليه؟ إنه صلى الله عليه وسلم ما قال هو الموقف كده حصل؟ الصحابة لما نقله نقله بلفظ العموم نقل القضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه للجار فكأن اللفظ ده تفهم منه ان علشان هو جار قضى له بالايه طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو عشان هو جار قضى له بالشفعه ما قالش انما كان ممكن يكون قضى له بالشفعه عشان حاجه ثانيه وانت ما شفتش غير عشان هو ايه جاره فهل الصحابي لما ينقل اللفظ اللي هو الفعل اللي حصل من صلى الله عليه وسلم ينقله بصيغة العموم هل دا يفيد العموم ولا لا يفيد دا كلام الجويني كلام الحناب قالوا لا يفيد العموم لأن الراوي الصحابي إذ لما نقله بهذا اللفظ نقله ويعلم معنى العموم ويفهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل مرتبط بهذا الايه؟ السبب ودي بنسميها القرائن الحالية أصل الموضوع القرائن الحالية أنا عشان بس أختم القرائن الحالية يعني إيه؟ أنا دلوقتي ممكن أقول الكلمة تتفهم على أكتر من معنى ممكن وأنا قاعد بشرح واحد يستأذن يقوله يدخل أقول له تفضل التفضل دي ممكن يفهم منها الإذن بالدخول صح؟ وممكن يفهم منها اللوم على التأخير أقول له تفضل طريقة أداءها يتفهم منه أنها بإيه؟ بلوم على التأخير وممكن طريق أداءها يتفهم منها أننا لا بالي دخل أو لم يدخل يبقى دي في أكتر من معنى واللفظ إيه؟ واحد طب تغير المعنى بإيه؟ بحالي في أداء هذا الإيه؟ اللفظ معايا؟ تغير بحالي في أداء هذا الإيه؟ اللفظ طيب الصحابي مش هينقل الحال إنما هيفهمه ويعبر عنه بلظه مش هينقل الحال ما يقولش هو قال كذا بطريقة كذا إنما هو فهم الحال وبناء على هذا الحال الذي فهمه نقل الإيه الفعل فلما يقول قضى بالشاهد مع اليمين أو يقول قضى بالشفعة للجار يبن الله سلم لما قضى بالشفعة في هذه الواقعة المخصوصة إنما قضى بها لأجل أنه كان إيه جار طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ما قالش بس هو فهمها من ايه من فعله ووضح الموضوع كده طيب نقف هنا بقى ان شاء الله ونكمل مرة جاية ويكون الجهاز بتاع العرض موجود ونرجع الجزء اللي فات ده سريعا ان شاء الله سبحانك الله ومع بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك